بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك انت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني افقه قولي ايها الاحبه في الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعدنا لنتابع كلامنا إن شاء الله سبحانه وتعالى عن كلام القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام الذي يشيد فيه القرآن الكريم بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه مكانته يبين فيه صفاته يبين فيه منزلته يبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم شاهد وشهيد وأنه صلى الله عليه وسلم شافع مشفع وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متصف بمكارم الأخلاق يعني هذا المنهج الذي اتخذه الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى منهج عظيم يعني أنه يبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نعرفه فلنعرفه أولا, من فلنعرفه اولا منين من كتاب الله تعالى ثم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من دعوته وخلقه وجهاده صلى الله عليه وسلم وقد وقفنا في الدرس السابق عند قوله سبحانه وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أورد القاضي عياد رحمه الله هذه الايه ليبين لنا أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم أو أن قدم صدق, أو أن قدم صدق هو شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب تعبر عن السبق والمنزلة الرفيعه تعبر عنه بالقدم فيكون مثلا فلان مرفوع القدم أو عال الكعبي لماذا يستعملون هذا المصطلح لأن التبات إنما يكون بالقدم إن إذا كان لسان واقفا يقف على ماذا؟ على قدمه ولأن السبق إذا كان هناك سبق إنما يكون بالأقدام يعني السبق إذا جرى الناس فإنهم يتسابقون بماذا؟ بالأقدام فيعبرون عن السابق بالقدم يعبرون عن السابق بالقدم لأن بواسطة القدم سبق كما يعبرون عن النعمه باليد فيقول لي على فلان يد بيضاء او لفلان علي يد بيضاء من معنى يد هنا النعمه او المنحه او العطاء او ما الى ذلك فيعبرون عن النعمه باليد لان اداه العطاء هي ماذا هي اليد ويعبرون عن السبق بالقدم لان اداه السبق هي ماذا هي القدم قدم صدق عند ربهم وبشر الذين امنوا أن لهم قادما صدقين عند ربهم هنا ججد هنا تأويلات لمفسرين بشير الذين آمنوا أن لهم قادما صدقين عند ربهم معنى لهم قادما صدقين عند ربهم هو إيمانهم واحد تفسير مثلا كي يقول لك قادما صدق بنسبة المؤمنين هو إيمانهم هو كلمة التوحيد التي قالوها واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك ولكن هناك من المفسرين من قالوا إن قدم الصدقين هو محمد صلى الله عليه وسلم شكون من هدول اللي قالوا التفسير هذا قال قتاد والحسن وزيد بن أسلم قتاده سدوسي من كبار علماء العراق والحسن البصري أيضا من كبار علماء العراق وزيد بن أسلم من كبار علماء المدينة المنورة من كبار علماء المدينة المنوره وهؤلاء كلهم عرفوا بالتفسير عرفوا بالفقه عرفوا بالحديث عرفوا بالوعظ والارشاد وهدايه الناس بمعنى ماشي مجاهيل ماشي ناس في هذا ولا تلك قالوا هذا التفسير وانما قالها كبار كبار المفسرين قتادة قال قتاده كثيرا ما نسمع هذا عند عند المفسرين قال الحسن البصري قال زيد بن اسلام ويضاف إليهم في مواضع أخرى عطاء بن يسار وعي مولى بن عباس وغيرهم من من كبار المفسرين من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه قالوا, قالوا قادم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم قادم الصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى قادم مصدق بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدمنا إلى الله سبحانه وتعالى يعني انه سيكون امامنا يوم القيامة. سنجد الرسول صلى الله عليه وسلم فرطنا عند الحوض. قلنا بس انا فرطكم. على الحوض مم انا فرطكم. انا قدامكم. اذا كان شي واحد مثلا شي واحد قوي. شي واحد عنده الاهليه للشفاعه فين غير يكون واش في القدام ولا في اللور? اه في القدام. غير سبق. اذا كان مثلا شي واحد شو شي واحد انسان كبير وكان في شي بلاصه كيتسناك واش غتكون مطمئن ولا ما تكونش مطمئن ولكن مثلا انا جاي من الرباط انا غتسناني في المطار ديال الدار البيضاء دا مثلا ولا المطار ديال ديال مراكش ولا ديال اكادير ولا ديال باريس ولا ديال جده والناس دابا كيفكروا كيف ديال جده في المطار ديال جده اني في المطار يعني ملكات كتعرف بان شي واحد كيتسناك في واحد المنزل ستنزل فيه ستكون مطمئنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في أنه فرطنا ولا نشك في اننا سنجده على الحوض ولا نشك ان شاء الله سبحانه وتعالى اننا سنشرب من هذا الحوض شربة لا نظمى بعدها أبدا ان شاء الله سبحانه وتعالى علاش كنقول لا نشك لان الانسان اذا سال الله شيئا فليعزم المسألة فنقول اللهم اعطني إن شئت ما مع معلقش ما يديرش تعليق اللهم اعطني ان شئت لا اللهم اعطني واخلي الله سبحانه وتعالى لانه لا مكره له ما كاين شي واحد لغادي غادي يمنع انه يعطيك الشبع على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاين واحد لغادي غادي أنك تشرب من الحوض سبحانه الله سبحانه وتعالى لا مكره له وقد منح هذه الهيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما أراد اراد هذه الهبة هبه الكوثر وهبة الحوض انما ارادها لمن ارادها لامته لامته صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا هذا المعنى ينظر إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وما ماتي خير لكم حياه الرسول صلى الله عليه وسلم خير للأمة لأن بحياته تتنزل الشرائع بحياته تحل المشاكل بالرجوع إليه صلى الله عليه وسلم تنحل العقد والمشاكل التي تكون بين الناس كان الصحابه إذا وقع شيء من بعضهم يعني يفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويسترشده فينزل الوحي فيجدون لهذا النزول نزول الوحي على الحوادث يجدون له لذة كي يلقى وحد الدوق وحد الدوق لهذه الآية التي نزلت فهذه الصحابة بعينه كي واحد واحد لذة يعني لا تتصور فكان يفتخر بتلك الآية ابد الدهر، فكان يقول لغيره ألم تدري في من نزلت هذه الآية إنها نزلت فيها فعلت كذا وكذا وكذا فنزل قوله تعالى كذا وكذا كان واحد الصحابي اسمه كعب بن عجرم كعب بن عجرم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يعني في عمرة الحديبية ولكن لما وصل إلى الحديبية كان القمل يتساقط من من رأسه لبعده عن ماذا لبعده عن عن الغسل بسبب الإحرام لبعده عن الماء؟ بسبب الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيودي كهوا هذا الهوام التي تعيش في جسد قال نعم يا رسول الله صلى الله وسلم احلق رأسك وافتدي احلق راسك وافتدي يعني حلقه ودير الفيديا زول الاذى ودير الفيديا فلذي قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه من صيام أو صدقة أو نسك فكان يفتخر بهذه الآية علش كيف تقرى بها؟ مش اللي يفتخر لك الافتخار لأنه تيسير كيف تخر بأنه جاء التيسير على سببه إذا جاء التيسير على سببك وعلى قولك وعلى فعلك فأنت بالنسبة إليك أنت سبب في, في, في تيسير الأمر فهمت هذا كيف تخر بأنه جاء التيسير؟ دار هو السبب باش جاء التيسير من عند الله سبحانه وتعالى كما وقع للسيده عائشة لما ضاع لها العقد وتحت الجمل فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يبحثون فلم يجدوا فنزل التيمم فلما قاموا البعير وجدوا العقدات تحتها فقال سيدنا بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبا بكر ما نزل بكم شيء تكرهونه إلا كان فيه خير للمسلمين المسلمين كل شيء يقال للصحابة إن كي يجي من وراه الخير ولا أمتل كثير جدا والأمتل المقصود المقصود هنا حياتي خير لكم أنه من يكون كيكون النبي صلى الله عليه وسلم كتقول حلول للمشاكل بسبب الرجوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومماتي خير لكم مماتي ما خير لكم بسبب ماذا بسبب انه يكون قد صدقينه بسبب انه يكون فراتنا صلى الله عليه وسلم لكي كل فرد يلهى عند الله سبحانه وتعالى ويكون صلى الله عليه وسلم في انتظار في انتظارنا بعض العلماء يقول ايضا وماتي وما خير لكم بانقطاع الوحي لأن القطع الوحي أيضا وش خير ولا, ولا ها؟ وش خير ولا ماشي خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول داروني ما تركتكم يعني السكوت عن الشيء بمعنى في تخفيف بالأمة لو, كانت لو كان الوحي يتنزل ويتنزل ويتنزل ويتنزل عقودا وقرونا من الزمن لم استطع استيعابه ولم استطع الوقوف عنده ولكن الله سبحانه وتعالى نزل من الوحي ما يمكن استيعابه في صدور الناس ما نزل من السنة ما يمكن استعابه في سلوك الناس وأفعالهم وما زاد على ذلك يكون فيه اجتهاد ويكون فيه سعى ويكون فيه عفو من فعلها كذا أو هكذا أو كذا فالأمر فيه فالأمر فيه سعة وما ماتي خير خير لكم وقال وعن الحسن أيضا رضي الله تعالى عنه قال هي مصيبتهم بنبيهم قال قد مصدق هي مصيبتهم بنبيهم لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب أمة أمات نبيها قبلها الله سبحانه وتعالى حبش أمه كي معاه. النبي ديالها قبل ما يأخذ الأمة والأمة الشريرة أو أمة الشرية هي التي أخذها الله سبحانه وتعالى ويبقي نبيها فمنهم من غرقنا فمنهم من رسلنا على أحاسبا ومنهم من اخذته الصحه ومنهم من غسلنا به الأرض علاج. لأنهم عصوا انبياءهم فدمرهم الله ونجا انبياءهم ثم ننجي, التق... ون... ثم ننجي فلان وننجي فلان كما جاء في القرآن الكريم في غير اي أنه الله سبحانه وتعالى يهلك القوم وينجي النبي لكي يرى العبرة في قومه ولكي يعوض الله عز وجل له قوما آخرين فنحن أصيبنا بموت محمد صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقه مصيبه عظيمه كبيره جدا ما يستطيع الصحابه ان يستوعبوها يوم وقوعها ما يقدروش يقولوا مات محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لان الموت موت محمد صلى الله عليه وسلم هي مصيبه كبيره جدا ولهذا ورد في حديث ما معناه انه يكفي أحد احدكم عزاء مصيبته ب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لان اذا مات الوالد فاذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من والدك وإذا ماتت الوالدة أذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم فنبي صلى الله عليه وسلم خير من والدتك وإذا مات لك الولد فذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم فموت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من موت ولدك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الرسول من رب العالمين إليك بينما أهلك الخالدين فوخر كتحبهم وعزاز عليك وقرب ليك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بل أفضل من نفسك الذي بينا التي بين جنبيك أي قدم صدقنا عند ربهم مصيبتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. بموت محمد صلى الله عليه وسلم فموت محمد صلى الله عليه وسلم مصيبة وعيوضها قدم صدقنا عند ربنا وعيوضها الأجر عند الله سبحانه وتعالى والثواب عند الله سبحانه وتعالى وعنبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هي شفاعه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع صدق عند ربهم يعني بدل ما يكون هو قدم صدقaj أي شفاعته هي قدم صدق شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله, الله سبحانه وتعالى الذي وعده بذلك وخبأ له هذه الدعوه إلى يوم القيامه هي قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الصدقين شفيع الصدق بمعنى الذي لا يخلف الوعد الذي يصدق إذا وعده وليس هناك أحد صدق في وعده من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينا وقال الا اني خباتها لكم قال ما من نبيين الا وكانت له دعوه مستجابه كل انبيه كانت له دعوه مستجابه فدعا بها هنا يمكن فدها هنا الا اني خباتها لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال خبتها لكم إذن هذا وعد ووعد من وعد الصادق الامين وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يخلف الوعد وقال سهل بن عبد الله التستاري سهل بن عبد الله التستاري واحد من العلماء الكبار المفسرين الزهاد الصوفية الكبار في إيران التستار isasي يعني, يعني اسمه مدينة وهي مدينة طيبة والهواف في إيران معروفة بخيراتها وغلاتها وما إلى ذلك كان ينسب الى كثير من العلماء من بينهم سهل بن عبد الله التستاري هذا الساده بن عبد الله التسري وقعت له قصه مع جارين له حجر ديالو كان ذميا الذمي هو من كان على غير دين الاسلام ولكنه عاش في بلاده الاسلام بمعنى عاش في عهد الاسلام ومعاهده الاسلام بمعنى ان المسلمين ضمنوا له امنه امن دينه امن ماله امن عرضه يعني يبيع ويشتري ويتسوق ويفعل كل ما يفعل الناس لا حرج عليه ولهذا بعض الناس زبا في هذا الزمان فهموا كلمة ذمي يعني معنى قدحيا على أنها معنى قدحي وليست كذلك فالذمي مأخوذ من الذمة والذمة هي العهد والله سبحانه وتعالى أخذ العهد على أئمة المسلمين وعامتهم أن يحافظوا على أهل الذمة أن يحافظوا على أموالهم على عراضهم على أنفسهم يفعلون ما يشاؤون من غير أن يضروا بالمسلمين فعل ما شئت في البيع والشراء وما الى ذلك يصلي في كنائسه ويطاجر ويفعل ما يشاء إلا ما يضر المسلمين فانه ممنوع عليه كما هو ممنوع على المسلمين أيضا ما يضر المسلمين هذا ليس خاصا به ايضا حتى المسلم الذي يصلي ويصوم ممنوع عليه أن يضر بالمسلمين فالذمي جاء من الذمه وليس من الذمي وليس من الذمي بمعنى انه مذموم لا مشي مذموم ذمي أي معاهد ضمن له المسلمون عهده وذمته كان له هذا الجر الذمي لهذا لهذا الرجل الصالح سهل بن عبد الله الساري قال فكان ثقب في كان فيه الى بيت سهل بن عبد الله الكانيف ديالو يعني بيت بيت الطهاره بيت الوضوء كان فيه واحد الثقب البيت ديال, ديال سهل بن عبد الله الساري اش كيدير كي قال كيدير لي واحد واحد واحد شحال بحال هاد الاناء كيدير ليه واحد الاناء بالنهار وفي الليل كيكبوا على برا ويحطوا عاوتاني الغدليه وكيكب في هاد في هاد في هاد القادورات اللي كتخرج من هاد الكنف سنين ولا يعلم بذلك جاره هذاك الديمي لا يعلم بهذه الحالة قال فلما أشرف على الموت عيط عليه قال لي اجز الله يجزيك بخير راه كاينه واحد توقف انا الله يجزيك بخير سيدي أنا ذبا مشرف على الموتي وعرفت بأن الأهل ديالي يعني الدرر دياله والعيلة دياله ما يقدروش يصبروا ويتحملوا هذا التحمل ويتخصموا معاه الله يجزيك بخير صدق بما يتخصموا معك قال له منذ متى كان هذا قال له منذ كذا وكذا يعني سننا من الزمن فقال الذمي اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اسلم بسبب هذا الخلق خلق واحد خلق واحد من رجلين واحد كان سببا في اسلامه. ودخوله في دين الله عز وجل فدخل في دين الله وأصلح تقبه واستغفر لصاحبه وطلب منه كذلك أن يستغفر أن يستغفر له يعني شيء عظيم جدا قصصه لو رجعت إلى حلية الأولية وغيرها من الكتب لك التكلم على هؤلاء الرجال لو العجب العجاب نحن هذا شيء بعيد علينا لأنه ما كان هذرش عليهم وكان هذرش على, على هاد الناس على الصالحين باش نعرف السلوك زيالهم ونعرف الحكم ديالهم. من الحكم ديال هذا الرجل هذا. انه جاء لي واحد السيد قال لي يا شيخ لقد سرق لقد دخل للسن بيتي وسرق وسرق متاعي. قال له اشكر الله. قال كيف اشكر الله? وقد سرق للسو متاعي. قال اشكر الله. حيث لم يدخل سو قلبك وسرق منك توحيدك. شكر الله عز وجل. لان السرقة الكبيرة هي السرقة الشيطان. أشكر الله حيث لم يدخل إلى السوق قلبك وسرق منك توحيدك لا سرق منك الشيطان توحيد هذه هي السرقة لمك تعود شيء أما المتاعد تعود يعني من الحكام دياله ومن الكلام دياله الموجن قال هي سابقة رحمةين أودعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا قدم صدق هو سابقة رحمةين أي الرحمة السابقة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال محمد بن علي الترمذي الترمذي المعروف بالحكيم الترمذي كان ترمذي الحكيم وكان ترمذي صاحب, صاحب السنان هذا الترمذي الحكيم يعني فيه مقال بالنسبة لأهل الحديث ولكن له مؤلفات وله كلام وله حكم رحمه الله تعالى عليه قال هو إمام الصادقين والصديقين الشفيعو المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم ان الكلام ديالو هنا يعني سليم قال هذا قادم الصدقين هو امام الصادقين والصدقين شكون هو امام الصادقين والصدقين هو الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان هناك من صدق في هذه الدنيا فامامه في الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان هناك صديق في هذه الدنيا والصديق هو كثير الصدق الملازم للصدق فامامه شكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع الشفيع المطاع أي الذي تقبل شفاعته لأن أحيانا تصفت شيء واحد باش يشفع وترفضه وترفض شفاعته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفض لا ترفض شفاعته الشفيع المطاع والسائل المجاب الذي إذا سال أعطيه من أين أخذ هذا الكلام؟ لأن العلماء كي الكلام من الهوى، كي الكلام من السنة، من الكتاب والسنة. أخذ هذا من قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سأل تعطاه وشفع تشفع سأل تعطاه السائل والمجاب وشفع تشفع الشافع المطاع الشافع المطاع. محمد بن صلى الله عليه وسلم حكاه عنه السلمي أو أبو عبد الرحمن السلمي بهذا ينتهي الفصل الثاني وندخل في الفصل الثالث في الباب الاول اي ما زلنا في حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الاول مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الاول الفصل الثاني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشهاده والشفيع بانه شهيد وانه شفيع الفصل الثالث فيما ورد في القران الكريم من خطابه تعالى اي من خطاب الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم المورد موريد الملاطفة والمبرى يعني واحد الخطاب اللي كيدل على أن الله سبحانه وتعالى يلاطف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني كي معه واحد الكلام واحد الأدب واحد منزل تدل على عظام منزلته عنده كلام يعني كان الكلام وكين الكلام كل الناس كي هادروا. ولكن أحيانا كتكلم عشي واحد بالكلام ديال القسوه والغذة باش نينفر ما يعودش يجلس قدامك أحيانا كتكلم عاشي واحد بوحد الكلام ديا الملاطفة، واحد الكلام ديا ال يعني المحبة، واحد لكلام ديا اللي موده عندأ يستلذ خطابك كي يكون الخطاب ديا عنده ألذ من الضرب الأبيض أي من الشادي والعسل والعسل الأبيض. فين كان هذا في القرآن؟ هدف القرآن الكريم كثير، هذا في القرآن الكريم كثير، ولكن المؤلف رحمة الله تعالى عليه ياخد نماذج، ياخد ياخد نماذج. وربما ذكرنا في هذا في هذه الدروس. إذا كنت أذكر القصة سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام من لقل الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى قال سيدنا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى على الشيء يقول هذه الكلام كله ملو يزيد فيه قال هي عصايا وزيد حالك قال لك لأنه يسلد خطاب الله عز وجل ما دام الله سبحانه وتعالى ينتظر منه الجواب فليكثر في الكلمات بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما دام الله سبحانه وتعالى يسمع إليه ويساله فليجب بجواب يعني بجواب فيه اطناب والاطناب هنا مطلوب من اجل ماذا من اجل المراطفه والمبره من أجل المراطفه والمبره هي عصايا أتوكأ عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها ولي فيها ماارب ماارب أخرى يعني الاطناب في موضع الإجاز ولكنه محمود لما فيه من نكتة ماذا؟ السلداد الخطاب لأنك كتبغيت تزيد في الكلام مع مخاطبك من ذلك قوله تعالى عفى الله عن كلمة أدنت لهم قال أبو محمد مكي يعني مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى عليه المعروف المقر الكبير قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله يعني هذا عفى الله عنك بمنزلتي أصلحك الله أعزك الله الى بغي دم عشي واحد كتقدم واحدة الجملة دعائية واحدة الجملة كيكون فيها ماذا من باب ملاطفته كتقدم له أصلحك الله أعزك الله أكرمك الله إلى غير ذلك وقد رأينا النموذج عند القاضي عيض رحمه الله نفسه حيث قال اعلم أكرمك الله اعلم أكرمك الله اعلام وفقني الله واياك هذا يدل على ماذا على جلب قلبي السامع وعلى ملاطفه السامع من اجل أن يستوعب كلامك ومن اجل ان يستلد بخطابك وقال عون بن عبد الله اخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب إن كان ثم ذنب كما سيقول قاضي اعياد ان كان ثم ذنب أخبره بالعفو عاف الله عنك قبل أن يخبره بالذنب وهو شنو هو الذنب هنا شنو هو الذنب اللي ذنب ساسمانة شنو ذنب شد الذنب ولا ما ذنب آه ما ذنب ولكن هذا ما يسمى عند الفقهاء بمتابة ماذا حسنات الابرار سيئات المقربين لما أدنت لهم ولكن هل أراد الله أن يأدّلهم نبساً بالقعود أم لا؟ هل أراد الله سبحانه وتعالى؟ أراد. بدليل قوله سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعاسهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القائد بمعنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أراده الله عز وجل إذن هل هناك يذنبون؟ ليس هناك يذنبون ولكن الذي هناك هو ما كان به النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا ومحلاً النبي صلى الله عليه وسلم موصوف باختيار أي سريء أمور؟ ما خير بين الأمورين إلا اختار ما لم يكن إثما النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل عليه الوحي شنو غير إما أن يأمرهم أن ب... يأذن لهم بالقعود وإما أن يرفض طلبهم ما ظنك بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يرفض النبي صلى الله عليه وسلم طلب لأحد قال, قال ما دخه ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لأه نعم بل في القران الكريم ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي له الخيار ان يأذن او لا يأذن فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله يعني في ايه في سورة اخرى في سوره النور يعني ان الله سبحانه وتعالى خيار انه ياذن اذا شاء ويرفض الاذن اذا شاء فلماذا اذن وقال الله سبحانه وتعالى يقول عفى الله عن كريم ليبين الله سبحانه وتعالى بحال حلال الايات اخس واحد التامل كبير جدا باش تعرف بأن المقصود بعف الله عنك لما ادنت لهم أن هذا النبي رحيم بهؤلاء وان كانوا منافقين رحيم بالناس جميعا وإن كانوا غير موافقين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم كما قال لقريش ما كان للنبيين أن يكون حتى يتخن في الأرض بعد أن عاف النبي صلى الله عليه وسلم وقبل, وقبل الفيداء كأنه يقول هذا النبي رحيم بكم ولكن أولى بكم أن تقتلوا جميعا كذلك هنا هنا في سورة التوبة بالنسبة لمنافقين الأولى بالمنافقين أن يفضحوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو رفض طلبهم ما الذي سيحدث إما أن يخرجوا مكرهين وهذا لم يريده الله سبحانه وتعالى قال ولكن كاري الله بعثهم يخرجوا مكرهين وإذا خرجوا يثبطون. وإذا خرجوا يعني يوقعون في المؤمنين خبالا وإما أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم ويجلسوا يعني أنهم يجلسوا وخلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يفضحهم وهذا يفضحهم وهذا النوع من الفضيحة لا يريده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أرد لهؤلاء أن يكونوا منفضحين بأفعالهم لا بيذى بأعينهم ولهذا هذه الصورة يسمى الصورة الفاضحة ولكنها لم تذكر واحدا بعينه وإنما قالت ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من بينه ومنهم من يقولوا ذنني ولا تفتني أي لي بماذا بالقعود والجلوس ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا أي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفتنه الحقيقية هي الفتنه الحقيقية أيذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو صواب أراده الله سبحانه وتعالى ولكن عاتبه من باب الملاطفة ليبين له الذين صدقوا من الذين كذبوا بشيبين له الصادقين من الكاذبين ولذي يقول العلماء هذه الغزوه غزوة غزوة تبوك هي غزوة إلى الداخل وليس غزوة إلى الخارج بمعنى أنها فارزات العدو الداخلي أي بينت وكشفت عوار المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الرحيل كان قريبا من من رحل من هذه الدنيا فلا بد ان يكشف هذا العوار حتى لا يخدع بهم المسلمون من بعده صلى الله عليه وسلم حتى لا يخدع المسلمون بنفاقهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فكشف الله عز وجل عوارهم لو قرات هذه الصوره لوجدت لو من الصفات التي كشف الله عز وجل بها عوارهم الشيء الكثير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورافته يعفو لهم سير انا عندي شغل سير لا أنا عندي كذا سقي سير سقي أنا عندي امرأة مريضة سير عند مارسك ماشي مشكل ففأدين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما جاءوا الصادقون هل أدين لهم؟ لما جاءوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية هل أدين لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه، إحنا ماشيين الصدر إحنا تمحس، الله سبحانه وتعالى يمحس المؤمنين وإيش؟ وين الكافرين؟ هل الكافرين المحق؟ وللمؤمنين التمحيص هؤلاء الذين تخلفوا من غير قصد للتخلف ومن غير تقديم عذر للكاذبين ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هؤلاء فقد صدقوا ولكن لا تكلموهم ولا تعاشروهم ولا تجالسوهم حتى يحكم الله عز وجل فيهم حتى يحكم فيهم الله عز وجل هم دوزوا العقاب ديالهم هنا في الدنيا خمسين ليله فنزل فنزلت توبتهم من فوق سبع سماوات وعلى الثلاثه الذين خلفوا نزلت توبته من فوق سبع سماوات اما الذين اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل اعذارهم ماتوا والعياذ بالله على نفاقهم وهلكوا في الدنيا والاخره هلكوا في الدنيا بمخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وهلكوا في الاخره بكذبه وبنفاقهم وكفرهم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ولو بدا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما انت لهم يعني لو قال الله زوجني اساسا لماد انت لهم وبداب هذه الجملة ديال ديال ديالاش دي دي لا ديال لماد انت لهم نعم اش سميها هذه الجمله اش غن الجمله لماد تعنيف. تعنيف. تعنيف لوم لمعاتبه اش غنسميها عتاب والعتاب يكون للمحبوب والتعنيف يكون ليكون للمغضوب عليه الله سبحانه وتعالى لا يعنف عليه ولا يلومه ولكنه يعاتبه والعتاب من اجل الاصلاح من أجل إصلاح لو قال لما أدنت لهم يعني قبل ان يقول عفى الله عنك لخيف عليه ان ينشق قلبه من هيبه هذا الكلام لخيف على الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينشق قلبه كتعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأتقانا لله سبحانه وتعالى وأعلمنا بالله سبحانه وتعالى ولو بدأه القرآن الكريم به لما فعلت كذا لنشق قلبه وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم يحدثنا عن أن هذا الوحي لو نزل على الجبال لتصدعت لو نزل هذا القرآن على الجبال ما الذي سيحدث فيها لتصدعت من خشية الله سبحانه وتعالى فما بالك بقلب من دم ولحم ولهذا بدأه بالملاطفة قبل أن يذكر ماذا؟ قبل أن يقول له لما له. لما له لكن الله سبحانه وتعالى برحمته اخبره بالعفو حتى سكن قلبه ثم قال له لما ادينت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب وفي هذا يقول القاضي عياذ رحمه الله وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذيل بي هذا على عظمة منزلة الرسول عند الله سبحانه وتعالى ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب يعني ينقطع نياط القلب الإنسان قبل أن يصل إلى مبلغ هذه العنايه وهذه الرعاية من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو ذهبت نتبحث في هذه العناية وغاية هذه, وغاية هذه العناية وهذه الرعاية وهذا الإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم مت قبل أن تصل إلى نهايته هذا معنى انقطع نياط القلب قبل قبل أن يصل إلى معرفة غايته ونية القلب هو العرق الذي تعلق به قلب الإنسان فإذا انقطع ذلك العرق مات يقول مثلا فلان لا يصل كذا وكذا حتى ينقطع نيات قلبه أي حتى يموت لأن من سكت قلبه فقد مات دون بلوغ غايته قال نفطويه. نفطويه هذا من علماء النحو واللغة العربية قال ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الايه يعني معاتب عتابا مريرا عتاب ماشي العتاب الحبيب للحبيب ولكن العتاب ديال ديال التشفي ذهب ناس لان النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الايه وحاشاه من ذلك حاشاه ان يكون معاتبا بهذه الطريقه عتاب محب المحب نعم ولكن عتاب المريض عتاب الذي يقدح في الصداقه والعلاقه لا قال وحاشاه من ذلك بل كان بل الله سبحانه وتعطى تخير فاذا لماذا شئت منهم إذا ما بغيتش ما تعدني شيء فلما أدين لهم أعلمه الله أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم أدنت لهم فقعدوا طيب لو لم تأذن لهم ما الذي سيحدث لقعدوا لأنهم بسبب نفاقهم، وأنه لا حرج عليه في إدني له، وأنا لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه هو ايسر له وما هو ارفق به، أما لو لم يؤذن له، لقعدوا لنفاقهم لأن الله سبحانه وتعالى كره نبعاتهم كره الله سبحانه وتعالى خروجهم، ولو قعدوا لفطحوا، والله ونبي صلى الله عليه وسلم يختار من الأمور ايسرها صرها وأرفقها بالناس. قال الفقيه والقاضي وفقه الله تعالى الفقيه والقاضي يعني شكون اللي كيزيد هذه الكلمات كيزيدها نسخ يعني التلاميذ تلاميذ ديال الشيوخ كيزيدوا مثل هذه العبارات وماغاديش يقول قال الفقيه والقاضي ويعبر على على راسه يقول ما تنقال ابو الفضل كي يقول على راسه قال ابو الفضل او قال عياض او قلت اماني يقول قال الفقيه والقاضي يعني متحرسوا بهذه الصفات هذا من من الكلمات التي يضيفها يضيفها تلاميذ تلاميذ الشيوخ ونساخ الكتاب. قال القاضي عياد رحمه الله يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزم بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بأدب القرآن. هو خلاصة ديلاش اللي اللي هذا الأدب اللي استعمل الله عز وجل مع نبيه. كي يقول لك القاضي عياد رحمه الله نحن أولى بهذا الأدب إذا كان الله وهو رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى وهو الذي لا يجامل أحدا يعني يلاطف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن لا يراطف بعضنا بعضا فما بالنا نحن إذا تكلمنا تكلمنا بقسوة وغلظه وتكلمنا بكلام يعني ما فيه أدب إذا كان الله يتأدب أفلا يتأدب العبد هذا الشيء اللي بغي يقول باختصار أنا قلت يعني قلتها لكم يعني الدولها في البال ونقرأ النص دياله شنو غي يقول قال يجب على المسلم المجاهد نفسه لكي يجاهد نفس دياله لأن من جاهد نفسه أصلحها ومن لم يجاهدها أفسدها ودى الرائد الرائض نعت لي المسلم على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة خلقه ليرود للخلق ديالو بالزمام ديال الشريعة والمراد بالزمام هنا بالزمام ديال الشريعة هي الأحكام التي تنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام القرآن وأحكام السنة هي اللي غتهد النفوس. إلى ما هدمنا النفوس أي أيبي الأحكام الاحكام بالأمر وأحكام النهي لمتنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بما دنوها تدي بوفسنا إذا لم نهذب بوفسنا بالقرآن ولم نهذب بوفسنا بالسنة فبماذا نهدي بوفسنا الرائد بزمام الشريعة خلقه نستعمل لمجاز في, في السعرات خيلية شبه النفس بالمهر المهر هو ماشي المهر. المهر هو المهر المرأة صداقها والمهر هو ولد الفرس ولد الفرس إذا كان صغيرا لا بد أن يرتاب يعني لا بد أن نروضه وأن نزلي له حتى يصلح للركوب ويصلح للحمل عليه ويصلح للحرث به ويصلح للأمور التي نعملها به إذن فلا بد له من ترويض لكن النفس يا الإنسان بحال هذا المور هذا لا بد لها من زمام باش ما تمشيش عن اليمين وعن الشمال لا بد لها من من رائد يروضها لا بد من واحد يقف لها حتى ما تروض ما غد تروض وحدها هذه هذه البهائم التي روضها الناس لو تركوها في الغابة هل سترتاد وحدها؟ هل ستكون مرتاده لا ولكن الناس هم الذين روضوها فكذلك هذه الانفس لا بد لها من الرياضة، لا بد من رياضه الانفس حتى تتادب بادب الشريعه أن يتادب بادب القران في قوله وفي ومعاطاته ومحاوراته في قوله إذا تكلم يكون يتكلم بأدب وفي فعله اذا فعل يفعل بأدب ومعاطاته هكوره معاطته هي هك اذا بغى يعطي يعطي بالادب اذا بغى يشد يشد بالادب ما يعطيش هكذا يعني اذا حال الا كت سمعتو او انه يشد بالعنف هكذا وانما يعطيه بالادب وياخذ بما دام وياخذ بالادب ومحاوراته المحاورات يعني الحوار الكلام هنا والكلام هنا هذا هو الحوار فليكن هذا الحوار بين الناس بادب بأدب الحوار للناس دبا كيتكلموا عليه في القنوات ليل ونهار كي تتسلم على الحوار وأدب الحوار والحوار بين الديانات والحوار بين الشعوب والحوار بين الثقافات والحوار بينه وبينه وبينه وبينه وبين. هذا الحوار يحتاج إلى أدب إذا لم يكن معه أدب لن يؤدي إلى نتيجة سيصبح جدالا عقيما ومراء عقيما الذي قال الله عز في النبي صلى الله عليه وسلم من ترك المرأة وهو محق أنا ضامن له في فيش ضامن له بيتنا في اعلى الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك المراء وهو مبطلون ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بيتنا في ربض الجنه في اسفل الجنه حتى ولو كنت مبطلا بما على حق على حق وتركت الجدال فقط من اجل ترك الجدال وعدك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فما بالك اذا كنت محقا وكان الحق معك ولكن وراء الحق جدال وراء الحق مراء وراء الحق هذا هذا اللغط الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فتركته وسمحت في حقك فلك بيت في اعلى في اعلى الجنه اذا فلنتادب بادب القران الكريم في قولنا وفعلنا ومعاطسنا ومحاورتنا فهو عنصر المعارف الحقيقيه يعني هذا الادب الادب القراني هو عنصر المعارف الحقيقيه المعارف لحد حد ولكنه من ملك ادب القران وخلق القران فقد ملك زماما وعنصر المعارف كلها عنصر المعارف كلها لأن المعارف التي لا تؤدبك ليست معارف العلم الذي لا يؤدبك ولا يكون معه خلق ليس بعلم وروضة الآداب الدينيه والدنيوية يعني هذه الآداب القرآنية هي روضة الآداب الديني والدنيوية هي التي تعلمك كيف تتعامل مع الله في مجال العبادات وكيف تتعامل مع الخلق في مجال المعاملات فالذي يؤدبك على هذا هو القرآن الكريم وروضة الآداب الدينية والدنيوية وليتأمل هذه الملاطفة وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب هذه الملاطفة العجيبة من الله سبحانه وتعالى من رب الأرباب المنعم على الكل صدرت منه النعمة ومع ذلك يلاطف نحن تكون, لنا تكون علينا النعمة ومع ذلك لا نلاطف شيء واحد يدري فيك الخير كبير جدا و. كان في حديث ماذا تنكر جميله تنكر جميله ولا ينكر الجميل الا من ليس فيه جمال الا من ليس فيه جمال كما قال الشاعر فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى اذا انت اكرمت الكريمه ملكته وان انت اكرمت اللئيمه تمردا لسان الذي لا يعرف قدر المن والعطاء والملاطفه هذا لئيم، ولكن الكريم يعرف لأهل الفضل فضلهم وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد يستثير بمعنى من الإصارة نخصي لنوضمن هاد من هذه الايات القرآنية ما فيها من الفوائد ما فيها من الآداب ما فيها من الحكم ويستثير ما فيها من الفوائد وكيف ابتدأ بالاكرام قبل العتب كيف بدا الله سبحانه وتعالى بالاكرام عفى الله عنك قبل العتب اي قبل لما دنت لما دنت له وانس بالعفو قبل ذكر الذنب انس بالعفو عفى الله حتى لو اخطاته عفى الله عنك لقد اعيض هذه الفقره اختم بقوله ان كان ثم ذنبه إن كان سمى ذنب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب وآنس إن كان سمى ذنب هذا ينظر إلى قوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فسحنا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا أيضا يدخل في ماذا في باب المن على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ما تقدم من الذنوب وليس له ما تأخر من الذنوب عصمه الله عز وجل قبل البعتة فلم يشرب الخمر قط ولم يزن قط ولم يأكل مال حرام قطو وما ما تقدم وما وما تأخر بمعنى الله سبحانه وتعالى قال لو حتى لو كان تم ذنب فالله سبحانه وتعالى قد غفره إن كان تم ذنب وماذا تفيد ان ماذا في المعنى ديالها ماشي في الدور ديالها الاعرابي في الدور ديالها الاعرابي شرطية يعني في العمل ديالها أنها تجزم في الين الأول في الشرط والتاني جواب الشرط ولكن هنا اللي المعنى ديالها أنها تشك في الأمر إين إذا دخلت على الفعل فانه فينه كتشك فيش في الأمر يعني أنا ما كنش طا سبحان الله قال لمحمد محمد صلى الله عليه وسلم في واحد سياق فإن كنت في شك مما مما نزلنا إلى فاسأل الذين يقرؤون الكتابة من قبلك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتابة من قبلك ما قال لي فإذا كنت في شك قال ان إن كنت ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك ولا نسأل لا شك ولا نسأل فإن كنت في شك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك لا ولذلك اين هل كان النبي على ذنبين؟ لا ولذلك استعمل إن إن كان ثم ذنب إذا, وقع، إذا أردت أن تحقق الجملة في المستقبل أدخل عليها إذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذا النصر آتين والفتح آتين ودخول الناس في دين الأفواج آتين بذلك لماذا؟ إذا إذا الشمس كورت وإذا النجوم الكذرات وإذا الجبال سيرات وإذا العشارة أطلت إلى اخره الآيات هذه الامور آتية أو غير آتية بدخول ماذا بدخول إذا, إذا إذا دخلت على الجملة أفادت التحقيق وإذا دخلت عليها إن أفادت الشك في الأمر ثم المؤلف رحمه الله تعالى بآية سنه أخرى قال ولولا أن ثبتناك لقد كت تتركانوا إليهم شيئا قليلا لولا أن ثبتناك لقد قد تذكر كانوا شيئا قليلا قال بعض المتكلمين المتكلمين هم علماء الكلام أي علماء العقيده علماء العقيدة. قال بعض المتكلمين اسم المتكلمين نسبه الى علم الكلام وعلم الكلام سمي بعلم الكلام لانه يكون فيه كلام ويكون فيه جدال او سمي علم الكلام لانه لان الاصل ديالو القول في كلام لا عز وجل. القول في كلام الله يعز وجه هل هو مخلوق أو, او غير مخلوق يعني سمي علم الكلام لان الناس تجادلوا في الكلام ديال الله سبحانه وتعالى حكم هل هو مخلوق او هو مخلوق او سمي الكلام لان الناس يتناولون فيه كلام بالمناظرات والمحاورات فسموا المتكلمين قال عاتب الله الانبياء ا الله عليهم بعد الزلات عاتبهم الله بعد بعد الزلات ان كانت اما زلات عاوتاني نزيدها لديك ان كانت اما زلات وعاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها أي قبل وقوع ماذا قبل وقوع الزلاث قبل ما يوقع عاتبه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ولولا أن ثبتناك لقد كت إذا كانت ثبات وكانت العنايه ولم يركن النبي صلى الله عليه وسلم لسبق ماذا لسبق التثبيت لأن الله سبحانه وتعالى ثبته ليكون بذلك أشد انتهاء ومحاضرة لشرائط المحبة، وهذه غاية العناية. غاية العناية أن تحذر الإنسان من الوقوع في الشيء قبل أن يقع فيه من أجل المحافظة على مودتي. إذا أبغى تيجي واحد يحافظ على المودة دي ليش نبغى تقوله؟ تقوله هاللي غادي يير هاللي غادي يير هاللي غادي يير على الأمور اللي كتحبن زع يديرها. ولكن إذا أبغى تفرق معه شنو غادي له؟ تخليه يتخبط يتخبط عشويا، بس يقع في الزلل ومن بعد تقول له سير حالتك أنا ما بغيت شيء من العشرة ذيك هذا فرق بيني. بيني وبينك فمن أراد أن يستديم محبه شخص معين فليحافظ على مدى فلينبه إلى المخاطر وإلى التي ستكون سببا للمفارقة حتى يبتعد منها الوقت يزاحمنا نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذا الفصل في درس لاحقا بحول الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني واياكم بما ثبت به محمدا صلى الله عليه وسلم ولولا ثبتناك لقد كيت كانوا إليهم شيئا قليلا والركون هو الميل يعني أن الإنسان يميل إلى شخص يفتنه في دينه ودنياه نعوذ بالله من أن يفتننا أحد في ديننا ودنينا. اللهم ثبتنا بما تبه محمد صلى الله عليه وسلم واجعل مجلسنا هذا مجلس خير وإيمان واجعل بلزنا هذا بلزا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين أنت ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين